والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان, وخلق الجان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 يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخروا لكم أيها التقنان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 يُرسل عليك ما من نارٍ ونُحاسٍ فلا تَنصران فَبِأي آلٍ رَبَّكُما تُكذبانَ فإذا جُقِفِ السَّماء فَكَانَت وَردَةً كَذِبانَ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 بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكلبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آسان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 متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إن قبلهم ولا جان، فبأي آلء ربك تكذبان؟ كأنهن لا والمرجان، فبأي آلء ربك فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي ربك ما تكذبان فيهما عينان ضافتان فبأي آلاء ربك ما فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما فيهن قيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنسهم رب لهم ولا جان فبأي آلاء ربكما على رفرف قضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما رأك اسم ربك ذو والإكرام